شكرا بالخير اليوم سنتحدث عن ضحايا داعش لمناقشة الموضوع معنا تركي العطيان رئيس قسم علم النفس بجامعة الإمام وإيهاب الخياري خبير تقنية المعلومات والاتصالات محمد العقيل وكيل خدمة المجتمع والتعليم المستمر في كلية الشريعة بالاحساء سلطان العنقري مدير مركز مكافحة الجريمة بوزاره الداخلية سابقا وراضي العنزي والد منفذ عمليه حائل وارحب بمستمعي اذاعه ام بي سي اف ام الله بالخير ساكم ساكم. ساكم. حياك الله يا سلطان الله يحييك ابو محمد كيفك أهلا وسهلا حياك الله يا راضي الو هلا يا راضي حياك الله يبارك فيك طبعا الله يحييك وأحسن الله عزاك في عيالك والله يجبر مصيبتنا ومصيبك الله يجزاك خير الله يجزاك خير زميلنا محمد السلاطين مسوي تقرير عن الموضوع الحلقة خلونا نشوف التقرير أول يا شباب ليست هي المرة الأولى التي يصحى فيها المجتمع السعودي على فاجعة قتل بحجة نصرة الدين حتى لو كان أبوك وأخوك وأمك تبرعوا منه انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تحرض على قتل الأقارب وخصوصا من يعمل في السلك العسكري عندك عسكري موجود في السلك العسكري في وزارة الداخلية تبرى منه أولا ثم قتله ثانيا ما كنت أبدا متصور كيف يعني إنسان تكرمه إنسان تعمل معه وتخلص به بالعمل ثم بعد ذلك يعني يقوم بتقديم هذه الهدية وأن يقتل والدي أول حادثة كانت قبل أكثر من عشرة أعوام للموقوف حاليا خالد الفراج والذي قتل والده على يد معاونه في جماعة التنظيم الإرهابي بحجة إنقاذه من رجال الأمن. هذا كلامهم طبعا أنا قابلت شخص معين منهم. قابلت بالسجن. قابلت بعض ال ومن هو من يعني طلب أنه يعني من نفسه هو قال لي أنا صوبت على أبوك. هذا هذا اللي قابلته هو اللي ذبحنا أبوك. هو طبعا أنا ما شفت الحادث هذه لكن روايات تعددت. المهم من اللي أنا وصلني من نفس الشخص قال لك أنا اللي ذبحته أبوك قال أنا أطلقت وأنا ما دريت أنه أبوك وهو ما عمره شافه؟ لا هو يعرفه يعرفه بس يقول وأنا ما أركض وأطلق يعني واحد أطلق طلق ثمانين كيف جت الحادثة الثانية في خميس مشيط حين قام أحد أفراد التنظيم بقتل والده. الحادثة الثالثة في نفس الشهر وفي ليلة عيد الفطر حين قتل العقيد راشد بن صفيان على يد ابن أخته بحجة عمله في السلك العسكري والله النخوس كان مرتد كان موالي للطواغيط كان جندي عندهم لو لا هذا ما كانوا طواغيط فلعنت الله عليكم أخيرا مقطع يظهر شابين في مطلع العشرينات يقتلون ابن عمهم بعد مبايعتهم لجماعة التنظيم الإرهابي حماعة الصليبيين. الصليبيين وهو أمر في قتالهم وفي رعبهم وها نحن استجبنا لامره طاعة لله ورسوله أي كافرينغ ثلاث جرائم في تسعين يوما ما حد راح يقص راس لنا خافوا فهل هذا مؤشر نجاح المحرضين بالتلاعب في عقول الشباب لثامن أنب بي سي محمد الصلاطين الرياض آه راضي آه أول شكراً أنك جيت معنا رغم الوضع اللي انتمر فيه والله يلوم اللي يلومك. أبغى أسأل كنا عن عن سعد. سعد عمره 21 وعشرين. درس هو متعلم. إيه. هو دارس متعلم راح المدرسة. هو درس عمره قبل الثانوية الآن. خمس سنوات. خلص الثانوية. خلص الثانوية. ولا ولا دخل جامعة ولا عقبها سوى شيء. أنا دخل جامعة لأنني لدغ له وظيفة وقلت لدغ تقدمنا وث وثلاثة قلت عندي هالسنة هي ميخر مخو كالثانوية وش, وش, وش, كنت... وش <تب Anda> لاحظت عليه شيء تغير طريقة وش مشلون تلاحظه؟ لو تبي وش توصفه وشلون توصفه؟ والله يا اخي أخطأ ما يخطي على الناس لوحده إيه خطأ إنه يخطي على الناس خط ما يخطي يجتمع يعني يجتمع مع الشباب كثير ما يجتمع مع الشباب كيرة أن العمة والي يروح تدلها هذا أكثر ما يجتمع أجريد ثم ناتش مرة ما يحاول شفت مرة يوم معه على أكثر المرات أنا على الإنترنت ولا قريب أجريد ساعة ساعتين هذا ما وصل مم. تبوك أخذ يومين وثلاثين بعه عندو عند أمي عندو دعمنا كثير اللي راحوا على المحيط يقد اليوم بس عسكري طبعاً بعه وصل لحياة يمكن مره بس أردت أصل أسمع عنه إيه وكان كان كان عنده هوايات عنده رياضة يلعب شيء ويسوي طبعاً ما يلعب شيء ما يلعب شيء عايز ما يلعب. وش يقضي وقته فيه؟ عب الكمبيوتر. والعرض الكمبيوتر هذا اللعب هذا الكمبيوتر 24 عشرين ساعة. أربع يشوف الكمبيوتر. أبداً أدع النوم يروح وي ويرجع. وانت ما كنت تشوف وإيش يشوف ما تدري وش يشوف؟ لا ما شفته. قلت قلت أحسن يمطر دعيل أو ما أدري وين من عليه إنه الخطرات أنا ما ما أوصدي من هالطريقة دي الناس. إيه. أنا قلت قلت يروح مع الشباب الخطر في ناس العتم. عندنا نعرى ما داله وقلت الله يروحون بسمعهم من هذا فأل... نروح لها الكبريه وتوم يدينه ويديونه وم... ايه ما تريه معنى بعيد ما راح بعيد نهاي واحد ان جاء مثل مغلدا صديقي ساعة ما عارشي فولا واحد ايضا ما مركز بغير ما مالو... له اشتقى شلل يروح معهم يقعد معهم بقهوة يروحي مرة ما له اشتقى الوصدقى... لا لا لا يا الامه اللي بك رجي اللي بقى بيجوا عسكر الرجال هذا اللي قدام يكتب عسكري هذا كان صديقه هو إياه يجلسوا يروحون من بيته لبيته وكلهم قابل ما بين غير شارع كل ثمانية لا ما كان كذي يعني درجة هذه ولا كان يعني مجرم أو يضرب أحد يعني ما الجريمة ضيء لا مجرم يعني سوى ما للشيء مساعدة. وشلون دينه وشلون يصلي وهو بيصلي؟ روحه صلاته يطول عمري يصلي راح يصلي اشرب تدخان ما يشرب ما, ما يروح يقولون يروح للقهوه يشيش يشرب شيشه بالقهوه صلاته ما صلاه يعني على ما قال بركات بروت هذا اكثر مرات مو ما يجي يسلي يصلي الفجر هو يقوم يصلي الفجر اقول يقوم لصلاه الفجر ولا لا لا سلام الله ما ما يقوم ما يبقى. يبقى بقى يعني بقى يعني. بقى لا يقوم. ييدوم اللي جام مع بدأ صلاصه هو. مثل الإعطال هذه كلام مرة تسوم بعض الشباب لكن لا يحتسب لا لأ. عندنا ما هي أي. أي راضي. أنا متشدد بالدين ش... شديد بالدين. يعني متشدد شوفه. في خش يجلس سعد سعد أبو سعد, أبو سعد. أبو بس أسألك لو سمحت. قبل عمليه اطلاق النار اللي حدثت يوم العيد وش كان سلوك الابن قبل يوم, يوم يومين قبل, قبل اطلاق النار قبل, قبل ما يطلق النار على ولد عمه وش قبل يومين وش حاله كان أنا يا طول العمر قدام مثل الأسبوع أو الأسبوعين هذا أو ثلاثة سبعة، أنا يعني أشرحه أن قالوا فيه صيد ما ذي وش هذا اللي يجي من الوراد، قدام قدام يجي من الصويا، وييجي وش كذا هذا نصفشبك جهاز والله ما حد صيد ويطلع معي أطيوارات، يعني من اللي يمكن أسبوعين أو ثلاثة سبعة هذا قدام يروح فيها يد نص ولا حتى من أول ااا المدنية في عين يروحون بعيد ورنايا وهمها. قل روح عم مبعيف ما يروح ولد عمه ولد عمه اللي هو مدوس يوم جاء متخرج من الدورة صار فيه احتفلته فيه اهتميته اه اه فيه لا والله الرجال يمكن هو ما تخرج ثلاث شهور بس حتى أخذ الدورة و جاء ما غير الدورين. الفيديو اللي طلع قالوا ان هذا اللي يحب رجلهم هو مدوس أخذ الدورة بش معنى أخذ الدورة الخطأ من هذا ولد خالي ايه وزوجه ايه وقال أنا يا عم أنا بقيم قيمة سيارة يا محصلة قلت قلت الإيما الإيما إحنا نديو لك سيارة مني ورسالة علي لأنه هو الله العظيم إن, إن زي حدا عيالي ما عل شيء فيه ووعندي ما ما كلها من, من من ولد عندنا هو عناه عادي ووووالوجه اللي اكتناه ريح صنيه صل صارت له أفضل مصاف ساعات طيب الأرولي القصة من يوم العيد من قبل كل اللي صار وشو كيف صارت القصة يا انا والله مشيت حوالي الساعه 9 اي الساعه مشيت رخولي لي قاعد 90 ورجعت حوالي رجعت حوال حوال المغرب اي قدام المغرب او المغرب ايوه لكن يا الساعه 12 أو او, أو تقول جاني مره من بعد الصلاه ايش الصلاه لنا عندنا اللي عندنا هو هو الثانيه عبد العنيس طبيعي هم ويا مدوس وعبد العزيز وسعد تغد... تغدوا مدوس كلهم تغدوا مع بعض عبد العزيز ومدوس وسعد طيب طبيعيين ما فيهم شيء يعني تغير أو كذا أو الإنسان إذا كان عنده شيء ما ما تغير أو إنك عليه عصويات قدام يعني قدام س أسبوعين أو أسبوع أو ما أدري كم يروح حوية حتى قدام يصير عسكري ويجي يا جار أحيان ما مم. ما بينهم يعني هو مم. يعرفه يعرفه من من ما ما ماهو... هو غريب عليه ورابين معه في البيت وين رابين مع بعض في بيت واحد منو أقول رابينم مع بعضهم في بيت واحد في بيتك لا لا ها. بيتهم قدام بيتنا على يقولك بينا بأننا شارع ثمانية متر اي واخوي قدامك واخوي قدامك والله الله يرحمه بقى دايم عندي ودايم ما انا عائلة نسوها على اي طيب عائلة يا رحمة عابلنا شي نابد وكيف وب... دريت أنت طيب عن الموضوع عقب الغد هذا أم صار عمر يوم جيت حول الساعة كنت بك يا المغرب اي على المغرب اي يا والله بلاهوي مشكلة أنا والله سمعت في مشكلة لأن سيارات كذا قال في مادة طالعنا لساعات. بس ما نقطعش أنا قلت قال المادة أنا قلت هي قلت قال في كان قال ساعات قاتل <تصفيق> انا فاكرها جرت على الشوذه من hey. ايوه راح للقمصه طول وما تركت عليهم منك هذا اللي يعني اللي هو ثاني يعني يفكر ما يفكر شي mm. طيب امم طلع المعرفا شفنا تمثل والله اني المعرفا أنا لما شفته والله أنا احس بالتهديديه عليه قاعد اقول فمتل عليه هذا يمكن مسلاح يحس انه هددني والله حاجة حبيبيه نفذ قررنا حقيقي ما يبدا قالوا يعني عارف مدوس عارف ساعد وعرف هتتخاف هذا على مصر نعم نعم وياه هو ما بعد من في من اللي يمن كذا هذا هذا ابنه قاتل الولد بطريقة يعني بطريقة ماي ماي ما طريق أنا لما شفت. جيت الله العظيم انتم يا هذا اخواني هذا مجدين اجتماعنا قدام وجانا امير وعلمت لو انا لو لو البيت هو بيتنا خلاص انت يا كلام يقول ايش كذا عنده ما يسويها بارد بشكل ما ما هم, هم تركوا جثه مدوس تركوها ولا خذوها معهم يوم أخبرنا عن غرفه لجرايات وكملنا وكملنا درس معهم هم اذبحوه وخلوه في محله ولا خذوه معهم اسمعني الغارة هي طول العمر حنا دماء في غارة هنا بعيد عنا شوية لأن غيران هنا غيران تشابه هنا شفناه على الصورة هنالك قريبة ما يفيدها عنه هنالك كيلو واربعة كيلو كيلو يوم يلو يلو على الرقل. اللي بيناهم بالغار حنا بالفنة اللي قلت بطمانا أنا والله فيدي والله صحيح أنا امتهيت منهم انتها تعامل، صلى الله عليه انا فعل انهم انتها طريقة دي ما هي ما هي لا. والعمر اصرت علينا لما جينا لما جينا محلة بالغار هذه الجنعة محلة يمتص في ربها دبينا على الشرطة ودبينا عليهم اللي نازل مجودة هذه عندنا تعالي سبور هم دولنا أمامل دينا سياراتهم مثل سياراتهم طالعاً معنا نافعين مقفلهم طعاً وطعوا بلديهم معنا أروحوا أدري أحدهم روحوا بساعتهم هم منهم هم سرهم ودي سيمع بلهم حمامل ومحبيينه ولي قتلهم حان خبرنا آنفهم وضو ما يقول عمر هذا شيء والله عظيم أنا لما أشمه بكل عدسة يا أخي هذا شيء السلاح منين جابون السلاح؟ الرشاشة اللي معهم منين جابوه؟ ما تدري؟ حرس الشرطة يحرر هذا عندي سلاح جديد زعفر مسرح تدري الواحد لو أنا في الدبي عندي ماي جديد عندي حول على حرف عرشها عندي أوتارك أخذوها عندي رشاش عندي بندق هذه كلها جديدة إيشلون أخذوها هم يعرفون محلها سرق الدولات يعني في عالم سكتون عندي سكتون حد الصيد الصين والشكتون العامر نظنه سلاح دا مرة أخذوا السلاح تومم لحتى سلاحه ومجن. دهو الحين الشريط الشريط اللي انتشر يوم قالوا انهم مدوس اللي اللي يحب رجل امه يوم جاء هو المدوس ولا مهبله المقطع اللي انتشر في الواتساب انه جايين يحب رجلين امه وهو هو مدوس لا لا احنا ما نهدب على مقطع ما ما شنو اجى بدنا نسوي سعاده اه او مدوس او, او مدوس إيه إيه لا لا رانط على ما ما ما هذا عندنا لا لا عاد ثاني لا عاد الحين عيالك اللي مات فيهم اللي مات عبد وسعد حي سعد الآن حي والله ما أعلم أنا ما من اللي مات منهم الآن ما تدري أنت؟ والله ما ما تدري من اللي مات عبد عزيز توفي ولا لا؟ والله الواحد يقول والله ما أنا, أنا حتى الخلص. أنا قلت طيب راضي خل... خلك معي باخذ فاصل وأرجع لك يا ياقمران نتكلم عن ضحايا داعش وعن الفاجعة اللي حدثت في هاي اليوم العيد معينا العم راضي راضي الحين سعد هو أكبر عيالك هنا عم طالع هو الكبير هو الكبير أكبر ووو ووو وتحت عبدالعزيز عندك غير عبدالعزيز وسعد هيلا عبد عندي يدرس آخر عبدالعزيز يدرس هيلا عندي آخر في ثاني ثانوي آخر ثانوي لا آخر سنة في الثانوي وش يبي ووشي يدرس؟ قال الجامعة هو كان مقرر ولا ما قرر؟ لا أنا مريض لا بروح الجامعة لا أنا مريض ولا, ولا سمت روح الجامعة؟ أنت راضي وش تسوي تشتغل؟ عسكري أنت متقاعد؟ متقاعد من سنة, سنة. اليوم أه أنا هم اخواني المسوفي وعياله اليوم اخواني هذا الاربع كلهم عسكريات كلهم مقطرم بالجنط انتزام سعد كلهم من العسكر وهو ما في واحد وقت الحين اخواني كلهم متقاعدين عسكريين وانا متقاعد عسكري وعياله انطيهم عسكر الحين عبد العزيز ملتزم دينيا مثل سعد يعني دينه حول سعد ولا قل ولا شنو والله هذا يعني لا بالنسبة دين عاوز على شغل عبد العزيز هادي هادي وضعا يعني حتى المدرسة لما يعرف يجي حق مدرس حق اللي ريق يعني ما يعني حتى ما حتى أخيها طيب شو مسلوك شيء ما يعني ما شو الان طيب الآن وشلون ام ام ام سعد شلون وش الاخبارها والله كنا منها وام مدوس وام مدوس ام ام مدوس شلونها والله الله يعيننا وياك يا ابو سعد ويجبر مصيبتك ويخلف عليك ابرك منهم يا رب تبي تقول شيء قبل ما ودعك تبي تقول شيء ودك وقول شيء والله يطول الله ولا الحكومة عمره شيء حكومه و وزرتنا مستعدين <متحدث> والله مستعدين شيء وحتى لما أكنا هاد إنه إن إن لهم عيال معايا ما يا وش... خلص يا أخي خلص يهربوا طريق غير طريق الصحيح وشي لهم عيالي يا خالص طول انتهيت منهم لكن عيالك ما معنيك من عيالي وشي سوء أنا صح يعني ساعدين عياليا مشروع ما مناصب كبرى وبيشلون من الضباط وبيشلون ومصر عسكري لكن هذا إذا لك كانت نهايتهم الله يخلفنا علينا عليك يا أبو سعد ويجبر مصيبتك وجزاك الله خير شكرا جزيلا شكرا جزيلا انك جيت معنا ما قصرت الله يحفظك شكرا ما الله مع السلامة شرايك تركي طبعا الآن يجب أن نعرف مصيبه الأب كبيرة كثير من الناس أحيانا يلوم الأسرة لو بري الأسر يبدون الأب شوي بعيد على أولاد لكن ثقافة الأب لها دور مم. الابن هذا قال لك وضعه أنه مثلا شبه التزام شوي معقول دينيا ما عنده تحولات الدينية قوية لكن وجوده أمام الإنترنت وفي مثل وضعهم في مثلا مدينة صغيرة وقرية صغيرة هجرة. هجرة صغيرة يرفت النظر بالنسبة لنا الواد يقول خفت على أن يكون قد ينظر إلى أماكن أو مشاهد إباحية وغيرها لكن اللي أنا أريد أن أبين داعش فكرها ليس فكر سهل يعني حينما نقي حينما نوازن أو نقارن بين القاعدة وتنظيم داعش كحن نقارن بين السم الأرض في البعد في المسافة هذه تعتبر قزمة وطفل في مهده الطفولة أمام القاعدة اللي خرجت من رحمها داعش لها منهج ديني لها لوحدها تبرر فيه القتل والانتقام ورجال الأمن لماذا هم انتقوا الآن رجال الأمن بالذات؟ من الخط الأول لدحر داعش ومن خرف داعش لذلك الآن هم يخترقون الأبناء بهذه الصورة طبعا هم يمهدون للأمر الدموي بالنسبة للأطفال لهؤلاء الشباب لأنهم يقولون أو يدعون في, في كتبهم الآن كتاب إدارة التوحش من يقرأه مخيف جدا يفوق دول هم قالوا أنهم ألف خليل حكائمة مصري جنسية قتل في عام 2009 حكائمة مصري؟ أنا يقول أردني لكن مغروط اللي من مخابرات انا قلت انه تحليل الشخصي وتبنى أنه بين مخابرات الليبيه وبين مخابرات فريق اللي اللي اللي مخابرات عمل اللي عمل ليس سهل وماخذ عن اوروبا الشرقيه من ضمن اللي هو اللي هو اللي هو مثلا اللي هو شوكه النكايه اللي هو نشر الخوف والرعب والقلق والتوتر هذ هم موجودين أصبح رجل امن يخاف اصبحنا نخاف اصبحنا توتر وهذا على المدى الطويل ونفسه طويل في ذاك الانترنت مصدر وحيد لهم لتغرير او تبني للمراهقين او 17 18 19, 19 لن يكتفى تفكير لو تلاحظ في الفيديو الآن يقتل ويقول هني كاين في اهل السعود وني كاين في كذا ويسميهم بالفاظ هذو حكامنا ولا تأمرنا ونظل ندين لهم شرعا ودين بهذا الصوره لا لا غبره في ذلك اذا تنظر المرحله الثانيه يقول إدارة التوحش انه بعد فترة نتولى هم الان صنفوا مملكه السعودية في المرتبة العاشره بالنسبة للمحيط من الدول خلينا بنقل السؤال سلطان أنت سمعت كلام الأب سؤالي لك وش اللي يخلي شاب عمره 21 سنه غير متعلم عايش في هجرة ما هو يعني مختلط بجماعات ولا بتنظيمات ولا بشيء يتحول إلى قاتل بالطريقة ذي أبو محمد أول شيء كان بدي أنا كنت سألت أبوه سؤال أنا ما يهمني اللي بعد 18 سنة أنا يهمني اللي قبل 18 سنة وش كان في متوسطة هل كان يروح المدارس تحفيظ هلو قيت يعني ي يروح الحلقات وع بورشاد هل يطع فيه الحالات خلوية معهم هل هل هل هذه الأسئلة المهمة لأنه أنا غسل الدماغ يا أبو محمد غسل الدماغ وقلنا هذا الكلام مليون مرة لا يمكن يحصل بعد 18 سنة إطلاق غسل الدماغ إلى 18 سنة لأن عبارة عن الطفل عبارة عن دماغه عبارة عن عجينة. تشكلها بالشيء الانتباه. وقلنا هذا الكلام ممكن نراره وتكراره وقلنا أنه في عالم نفسي واطل يقول عطني عشر أسطال خلي منهم مجرم ورجل أعماله بسه و... يقول لك أنه قاعد يعيش على الانترنت في هجرة وقاعد قدام الانترنت, الانترنت. ما يسوي شيء الانترنت يبه محمد هو تم غسل دماغه وهو في المرحلة المتوسطة والسنوية أقولكيها بكل صراحة بعد كذا النت هو يعطي تعليمات فقط يعطي معلومة اذبح اقتل سو بس. إنما هو أساساً ما يمكن ما يمكن شبكات التواصل وهذا خطأ يرتكبونه الإخوان شبكات التواصل لا يمكن أن تغسل الدمغة اللي يغسل الدمغة هي, هي هم ال, ال هل هل, هل الحلقات والأشياء هذه اللي في بعضهم يعني أنا, أنا قبل كم يوم قال لي واحد إنه أدخل ابنه في في في تحديث القرآن تصور ال في الحلقة هذه يدعون إلى الجهاد مع الأسف فيا بابا محمد نحن أمام بالرياض هذه نعم في الرياض الحلقة ذي وين الحلقة ذي وين في ما أدري ليه في الرياض في الرياض و في النسيم والولد موجودة مم. فأنا أقول لك أنا أقول لك كم عمر الولد اللي آه. اللي درس الجهاد ذا ما أدري والله مم. أنا ما أدري والله بس أنا قيل لي معلومة مرت لي بهذا فنحن الآن يجب علينا أن ننظر للفترة ما بين يعني سن المدرسة إلى ثمانية عشر سنة هذه هي مرحلة الطفولة. طبيعي. إذا نفد الإنسان. واض واض وجه نظرك و... محمد عقيل الآن شايف أنت الكلام اللي يقوله العنقري إنه الولد هذا مغسول مخه من قبل. أنت شايف إنه فيه إلى الآن فيه تفريط من عندنا في بعض مدارس في بعض حلق في فيه نفاذ لها العيال. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم على بنا محمد وآله وصحبه جمعين لا شك أن التفريط موجود والتقصير موجود ودليل وجود هذا القتل قتل الأب والعم والابن العم والخال, والخال, والخال هذا كله قتل بشع والشرع الذي يتربى على الشارع تربية صحيحة يعرف أن قتل النفس هذا أمر عظيم جدا ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما و, و النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلام. قتل أسامة وهو الحب ابن الحب قتل رجل في معركة تلوذ بلا إله إلا الله فقتله قال قتلته بعد أن قاله قال ما قال إلا متعوذن يا رسول الله قال أشقت عن قلبه ماذا تفعل بلا إله إلا الله جاءت و قالت حجك عند الله حتى أسامة تمنى أنه لم يسلم إلا يوم إذن هذا خطر عظيم و كبير جدا و, و معصية كبيرة فيه عندنا وهذا مهم جدا إذا جينا نعالج المشكلة لا بد أن نعالج الجذور لا بد أن وش نعالج الجذور؟ الجماعات الإرهابية الأخوان المسلمين بأفراعها القطبية والسرورية والقاعدة وال لأنهم أنفسهم اعترفوا بأن قادة أبو بكر البغدادي هو أحد أفراد الأخوان المسلمين ونحن بالحمد لله ولا تأمرنا أدركوا هذا وأصنفوهم من, من ضمن الجماعات الإرهابية لكن أنت, أنت تبي تقول أن هذه الجماعات الآن المنتمية اولا وش دور الخطاب الديني في المملكة؟ شايف أنت ان الخطاب الديني في ماشي مع خط الجهود الدولة ولا متراخي ولا متقاعس ولا معاكس ولا هو الخطاب الديني الشرعي اللي يقوم به العلماء خلنا من العلماء حقين نتكلم عن الدعاة سبع. اللي يؤثرون بالشباب الدعاه الذين لهم تأثير في وسائل التواصل الاجتماعي والدعاه الذين لهم أتباع بالملايين م. نحن صرحة ويجب أن نكون صرحة ولا يجوز اليوم السكوت ولا يجوز التلميح يجب التصريح لما تجيني داعي يقول أنا أرى الملائكة مع, مع سوريا ولما يقول لي أرى الخلافة قادمة بأم عيني ولما يقول لي أنصحكم بمتابعة فلان وهذا فلان داعشي الفكر لقد استفدت منه ولما يجيني داعي آخر يقعد يتصيد أخطاء الحكومة في كل اخطائها ويشيعه ويذيعه ويكبرها ولما يجيني داعي ثالث يمتدح سيد كتبه ويدافع عنه لما يجيني داعي رابع يسكت عن أخطاء الـ الـ الـ الاخوان المسلمين وجرائمهم لما يجيني داعي خامس يقول لي وليمت ألف ألف مليون مسلم في رابعة من أجل استعادة الحرية والديمقراطية لما جيني السادس يقول لي المظاهرات المباركة والثورات المباركة كل هؤلاء لا شك أنهم يجندون عالموا ولا معلموا جهلوا ولا تجاهلوا استعموا ولا عمو هم, هم يساهمون مساهمة ظاهرة وصريحة في نشر فكر تطرف رايك تركي بالخطاب الديني وش منين جايه مشكلتنا هالحين حنا الان لاحظ, لاحظ يعني اللي مفجر القديح القشعمي صالح عمره 23 القباع اللي بمسجد الكويت عمره 22 سليمان اللي فجر ومسجد بها 21 خالد الشمري بمسجد الدمام 20 سنة سعد 21 عبدالعزيز العنزي 18 حنا نتكلم على شباب يعني تو بادين يفكون في الحياة شو بس أولا تصعيم معلومة لي أنا شخصية من خلال تجربتي في المعدات هذه السنة غسل المخ يجي إن شاء الله إلى 40-50 سنة لكن غسل المخت صغير السن أسرع وأكثر تأثير لكن الكبير في السن يتغير والدليل فينا استسلم بعد عمر 60-70 سنة مضبوط غسل المخ يجابي وينضم إيجابي. للإرهاب وهو كبير يعني وغير يكون إيجابي وسلم فيها طب دار طبيب بتخرج كلية الطب نعم فالغسل المخ موجود لكنه أسرع عند الأطفال أو المراهقين من غير عند الثاني لما تتكلم عن خطاب الدين يمكن الشيخ يعني يتكلم بدون بتلميع أنا أقول بصراحة لم يخرج الشيخ محمد عريفي مع احترامي له و ويقول ما قاله أن أن شبهة القاعدة أن القاعدة قيل لها آراء لم تتبناها بمعنى أنه أنه ليس لا تتهام في الدماء الدمار وتهام في التكفير من الذي تهم في الدمار والتكفير القاعدة ومن خرج, ومن خرج من رحم القاعدة داعش تقتل وتشوي وتسلق هي مفرومات تسمى الدولة الإسلامية تسمى الدولة ضد الإسلامية لما يخرج لداعي آخر وهو موجود في الميدان ومعروف اخوانيته وامور كثيرة وسميه بالاسم الشيخ عوض القرني, مو عوض القرني يخرج ويقول نتابع شخص آخر اسمه مجاهد السلالي ومجاهد السلالي هذا في موقع في اليوتيوب في التويتر يلا يقول خلافنا مع الحكومة السعودية وحدد آل سعود ونقول حفظهم الله آل سعود خلا من كلام خلافنا مع المسلمين واليهود. لأ إما أن ينتهون كيهود ينصنفهم أو ينتهى المسلم اليمني أو اليمنيين يعني كلام قوي جدا هذا نصيحة له لم يخرج سلمان العودة وهي طالب متابعة. حمود العمري وحمود العمري يقول للرجال الباحث وأنا اعتبرهم رجال أبطال منهم مصيب ومن مختوم أكثر المختين تصرف فردي لا تشمل في جميع الحال العالم لا تشمل في إذا يخطون أطباء يخطون في رجال من يخطون لكن لا نصنف أجهزة الدولة أنها سيئة. يخرج يقول طبيب حمود العمري بالصفة ولا منه ويمكن الشيخ لمح تلميحه نقول منهجي أنا أتكلم عن الآثار النفسي الشيخ تكلم عن الآثار الشرعي لما يتكلم عن هذا الصورة أمر, امر خطير بالنسبة لي يقول أن الرجال الباحث احذيه الاحذيه لم يخرج لي سلمان العودة بنصه يقول من يشجع رجال الأمن أو الجهاز الأمني يغر أو يح الصدور ويغرها كان يقول أقتله. يعني لأ, لا لا دعنا لا نتكلم بالصراحة وتجي تقول شاب عوة 18 سنة 19 سنة يقتل يقول قولك نعم سيقتل وسيدمر وسيدبح لأنه لا يتبع الشيخ الفوزان حفظه الله لا يتبع الشيخ آل الشيخ مفتي حفظه الله لا يتبع الشيخ رسول لا يتبع الشيخ المعروفين يعني أي سلمان العودة بعد ست سنوات يأتي ويخرج بعد ما ذهبت القاعدة ويتبرى من السلمة باللدين كمان هاي ست سنوات وهذا أمر مزعج تكلمت مع أحد الأخوان في زر الداخلية مسؤول عن الأمن الفكري وقال هؤلاء في رقبتهم بيع. يقول أنا الآن بائع وقد أقتل وأزني وأبيع مخدرات وأنا في رقبتي بيعة وقد أخرج عام من أهل السرف الصالح يعني أمر يزعجني تماما كتأثير نفسي تيجي الآن مثل الدكتور سلطان جزاء الله خير هو ومعنا الآن يقول تحفظ القرآن تحفظ القرآن فيه خير وفيها بركة لم يشد واحد نعم تأثيره قوي تاثيره عنيف جدا ويجب وتلاحظ الدول هذا الأمر وهي متابعة لكن ما يزعجني تماما من الجانب النفسي والتأثير أن المشايخ الموجودين والدعاء يسمون دعاء وليسوا علماء هم تركين الآن في الميدان وتجي تلوم ولدي ولدك ولد الثاني ثلاث ما ينحرف هم يتابع في الانترنت أما, أما فكر داعش لا ينفع معه الآن كلمة خارجي لا تنفع لا ينفع مع هذا مثلا سيء هؤلاء طغاة هؤلاء الأطفال لا هم منظمين وواضحين وسيأتون إذا لم ننتبه لهم شرعيين كيف ننتبه وش نصلح الأول أول أمر الدعاة الشرعيين هؤلاء يأتون مثل ما يكتبون سي يكتبون بالحسن بالقوه بقناعه ذاتية ما يخرج لي في مشهد خفيف كاشف عن شعره يتكلم عن رجل امن وهو يغرد لي في التويتر بملايين تتبعونه في روسيا وفي الصين وفي اي في دول العالم يجب ان تون ثانيا ايضا يجب ان يتحدثون بطريقه ايجابيه عن الفكر نفسه هم انفسهم اما مع او ضد يبينون الامر ما يحتمل السكوت النقطه الثانية يجب أن الان المشايخ العلماء الربانيين يفندون فكر داعش داعش متروك للمساحه القويه في الانترنت ويتحدث بطلاقة إذا اكتأثت للشخص وبه 18 توم عندهم مبدأ إما النصر أو الشهادة تربيتهم لشباب لشبابنا الآن انهم نوات يقطفون ثمرتهم الآن الدينية اللي صلاته وعباده وغير هم متزمين الحمد شبابنا مهما يخاف الله سبحانه وتعالى وعنده التأني بضمير لكن لما يجي الشخص يقول إما الشهادة النصر أو الشهادة وين يذهب سيد به الأم النصر ويقتل إذا شفت الآن الشاب هذا قتل وقتل اثنين وثلاثة وأربعة وعنده استعداد حتى رجل الأمن فيقول أنا الشهيد أنا الجنة من نصنفه في الجنه إذن أين مشايخنا الربانيين عن توجيه هذا الأمر التفنيد ما ينفع الآن فقط مرور الكرام على عبارات رنان ومصطلح الدينية هم تبنوا كلمة خلافة إسلامية كلمة كنف مدوية جدا الاعلام يجب أن يكون دقيق جدا في التعاطي معها لا نتهاون مع فكر الدولة الإسلامية ضد الاسلاميه او داعش لا يتهم معها أعرف أني صنف سبق وصنفت من القاعدة أني رجل ثالث بعد سمولان بن بن نايف الداخلية وسمولان بن بن حمد بن نايف وانا رجل ثالث كدعي تركع طيان وطرحوا مبلغ ماليه لقتلي لماذا؟ لأنني معرفون أصل إلى الميدان لو كنت ألمانيا ولا أمريكيا ولا بريطانيا وصرحت هذا الكلام كان كلنا اخذ كلامي ورايا الآن أقول خطر داعش موجود إذا لم تلتفت الدولة ورجال الفكر الديني الربانيين سيصلون نواصل نواصل الآن بين رجال الأمن عيونهم نافذين امنيا على فكرة لهم عيونهم يصلون يصنفون يتابعون كل حلقتات عالميا وحطين ناس أشخاص موجودين داخل المبكة السعودية وخارجها إذن لن يسلم من أداهم أحد كبيراً صغيرة. صغيراً طيب. مع الحراسة كبيراً كلوا على الحراسة أبا أب باخذ فاصل وأرجع لكم <تصفيق> يقم الله نتكلم عن ضحايا داعش أبغى أرجع لك بس أبغى أسأل إيهاب أنا أسف أنا خرتك إيهاب هذا الولد هو دخل على كان يعني مدمن على الانترنت طبعا كلام السلطان العنقري أنه الولد ذا هو قبل يعني هو صار يأخذ تعليمات من الانترنت أنتو شلون شايف التجنيد عبر الانترنت مشكلة اليوم احنا دائما في كل المشاكل اللي تجي خاصه في الفتره الاخيره لما تصير مشكله زي هذه نلوم السوشيال ميديا أو نلوم الانترنت أو نلوم هذا وهذا شيء غير صحيح يعني احنا اليوم واقع الانترنت, الانترنت هي واقع واحنا لازم نتعامل معها كمن نتعامل بأي لا شيء انا ما بقول نمنعه أنا بقول وش حجم الاختراق له عبر للشباب انا ما افكر اصلا مجرد التفكير بحجبه ومنعه صحيح هذا جزء من حياتنا هذا جزء من حياتنا ايه ايه غير عايز هذا غير وارد من النقاش هذا انا اتكلم على وش الحجم الموجود عبر التجنيد عبره؟ كبير جدا مم. لأنه اليوم, انت اليوم زمان كان عشان أثر عليك يجب أن يكون بيني وبينك يعني تا تا تا تا تا تا تا مبو... مواجهة مباشرة مواجهة. اليوم انتهى الكلام هذا في ظل العالم الافتراضي مم. أنت اليوم في شخص موجود في أي مكان في العالم بيمكانه يؤثر ويرسل رسالة رسالات إيجابية أو هي سلبية مم. أطفال أو صغار السن أو حتى كبار احنا شفنا التجنيد بيصير في كل الأعمار الأصغر بيكون أكثر عرضة أو فيرنربل يعني عنده قدرة إنه بشكل أكبر من هذا وهنا يرجع دور كبير لانه في قيم معينة يمكن موجودة عند آخرين غير موجودة عند أصغر في الرقابة ضرورية ولكن مشكلتنا اليوم في حالات معينة انه مثلا الراجل المسن الكبير هذا ليس لديه هو يعني الـ الـ الـ الفهم أو هذا أنه يقدر يشوف إيش بيسوي صح مع أنه فيه الآن صار فيه برامج بالبيت تحطها على جهازك تقدر تشوف الناس اللي ببيتك وش يشوفون على أجهزة سواء كانت السمارت فونز أو كانت كلها تقدر تعرف كانت تقدر تعرف, تقدر تعرف, تعرف, إيش تعرف اللي إيه موجودة هذه تفضل يا شيخ أنا أقولك حقيقي تاقبي عن كلام الدكتور التركي أن أولا لا بد أن نعرف أن الدعاء ليس هم محل الاتباع والأول أخذ العلم أن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذونا دينكم العلمي أخذ عن العلماء الربانين الشيخ الفوزان المفتي الشيخ الحدان الشيخ البعباد العلماء الراسقين في العلم ما أخذ علمي من داعه يطلع على قنواته ولا على تويتر ولا غيره الأمر الثاني لابد يدرك شبابنا التفخيم والتضخيم اللي أعطيها أولاء الدعاه لأهداف حزبية حركية ثورية معلومة فجعلوا الداعي حتى أنك ما تستطيع أن تنتقده إذا انتقدت أنت, أنت تتبع أخطاء وهذا ما يجوز وهذا أنتم إلى غيره من التنفير من نقد الداعي الذي توالت أخطاءه ولا بد أن يعرف شبابنا وبناتنا أن الأخطاء تختلف خطأ مقبول في ضوء الأدلة وخطأ منهجي فكري ثوري حركي هذا خطأ لا يقر هذا يدل على مؤشر في خطر هذا, هذا الخطأ وراه خطر فيجب على شبابنا أن يدركوا هذا إدراك أيضاً ما ودي شبابنا يستغفلون في يصير باب ذر الرماد في العيون تصير مشكلة يجيك الدعية وينكرها إنكار لطيف كذا خفيف غير غير واضح لكن ما عاد الجملة أنا أختم بأن إحنا مثلنا مثل مع دعات الفتنة والثورات مثل اللي أوجد في مجتمع أنواع من الشجر الضار ال ال السام وعندما يتضرر أحد المجتمع قال لأيه هذه مفروض نقطعها لو رقه الصفر هذه مفروض تنقطع لكنه في طول المدة يسقيها الشجر ويغذيه بل ويهاجم ويخط ويشنع على من يجتث جذور هذا الشجر الآن الآن عندنا, عندنا العسرة يعني الم وش, وش, وش دور المجتمع بقي لي ثلاث دقائق وش المفروض نسوي الآن قاعدين شباب بدأ, بدأ ينزل معدل العمر اللي, اللي يستهدف وواضح ان المساله بتتلاحق علينا العمر العمر الصغير المستهدف لن ينفذ سريع التنفيذ بدون تفكير أيه لأنه عاطفي، لا عنده تفكير أبداً، وش هو عنده ترجلج أو, أو تكون مب واضحة. لذلك الأسرة يجب أن تبع منها الآن في فكر انفعالي، ضغط يشكي من الدولة، يتذمر ما دخلت الجامعة. الأصل إنه يأخذ حقه في المجتمع، سكن جامعة، مال مبلغ مال هذا أمر طبيعي لك يجب الدولة أن تلتفت للأبناء في الوظائف وغيرهم حتى ما يتركون فرصة لداعش، مثل القاعدة السابقة أن يتولى ابنانه. ليس كل من لديه وظيفة يجي هذا الأمر، ولكن من ينفذ خطر علينا جميعاً. كل الأسرة لها دور انها ما تأجج العنف عند الابن، العدوان. ما تسب ولي أمر ما تسب جهاز حكومي نعم تتكلم بعقلانية وبيهدورية المراهقين صعب ما نتحدث به الآن يرانا مجموعة كبيرة جدا إذا قد يأتي الآن من أحد المراهقين صغار السن ويتوقع اني اتهجمت على شخص الشيخ عوض قرني الشيخ عوض قرني الدكتور الشيخ الدكتور محمد عريف الشيخ الدكتور سمع انا أنا لا أتكلم عن شخصهم أنا جلهم وأقدرهم وأرفعهم عقالي إذا رجعوا وعادوا إلى المهج السليم ع أنا بضيف واجد أبو محمد بس خلينا أقول لك إحنا الآن إحنا أمام بببدأ من أنت دكتور تركي وقال على الأسرة ال مصادر التمويل للإرهاب وأخلصنا السنة البعض من يندون بالجهاد وجمع التبرعات ونجحنا نجاح مقطع النظير في ضربات استباقية وبقي لدينا معظمة وحيدة اسمها إهمال بعض الأسر لأبنائها هذه هذه الآن هي ال يعني الآن وهناك ظاهرة خطيرة الآن وهو غزو يعني أصبح الآن الإرهاب داخل الأسرة وهذا راح يشتت الأسرة على فكرة ترى هذه طريقة خطيرة جدا ما تقوم فيها إنسان داعش ولا غيره هذه خطيرة جدا في تفكك الأسرة وفي خل جعل الأسرة متناهرة لاحظ العيال عم يكذلون بعض أو قريب أو هذا فعملية الآن الأسرة هذه مهددة وبالتالي انا أطالب الأسر لأنهم أول شيء أنه تحاسب هذه الأسر لتهمل أولادها لأنه جزء من سوء معاملة الأطفال الإهمال هذا هو أحد أسباب المشاكل اللي نعيشها الآن بغض النظر عن منه شيخ ولا غير شيخ ولا حلقات ولا غيرها شكرا لك. لدينا إهمال. شكرا لك. نص دقيقة. لا أنا نص دقيقة هنا أقول ما لازم نعمم على على مؤسسات الشرعية الحمد لله إحنا الدولة الشرعية خ... قائمه على الصواب. الوقت. لكن يجب ان إحنا نعالجها. خلص الوقت في أمان الله. في أمان الله.